وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئي على أثري وعدلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضل لهم السامري فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا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 قوا ما أخلفنا النَا مَوعدَ كَ بِمَلِكِنَا وَلَكِدٍ نَّحُممِ لِن أَوزًَا مِنْ زينَاتِِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّابِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِدْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَاهٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِي فَلَا يرون ألا يرجع إليهم قولا وَلَا يملك لهم ضرا وَلَا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتن وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُونَ اني اعني افعىت امرى يا ابنى لا خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ألم ترق بقولي؟ قال فما خطبك يا سامر؟ قال لصرت بما لم يبصروا به فقبرت قبضة من أثان الرسول فنبلتها وكذلك سولته نفسي قال فاذهب فَإِنَّ لَكَ فِي الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن اسفا إنما إله على كل شيء علمك كذلك نقص عليك من آباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدناب كراه. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء يوم القيامة حملا يوم ينفخ في ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عسرا نحن أعلم بما يقول يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذه صف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجه. وقشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا